قُل انما انذركم بالوحد قل انما انذركم بالوحد ولا يسمع الصم دعاء اذا ما ينذرون ولا يسمع ومن نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا ولكن متى تتخمن نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا نضع الموازين يوم ونضع الموازين القفط ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا وإن كان مثقال حب من خردل أتينا بها وإن كان مثطال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وكفى فقد آتينا موسى وهارون الفر الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك لنا وهل هذه رب مبارك ام جرنا اف انت لهم منكرون اف له ولقد اتينا ابراهيم هشده بل هو كنا به عالمين ولقد جاء تائبا هاذي نخشى من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التم لَهَا عَاكِفُونَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا أَلَنقَد كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَال لَقَد كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا تَنَابِ الْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ آدٌ وَآدِ كَنَابِ الْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ قَالَ بل رَبُّكُم رب الذي فطرهم الذي فطرنا وانا على ذلك من الشاهدين الذي فطرنا وانا على ذلك من الشاهدين وَتَضَاحِكَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وَتَضَاحِكَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا